يا لنتي يوم المسافر دك وتفرق والعين جاها بلاها عيني جزت يوم المخالي جنا وماتنا هل جزيا من دواها قمت اجتل بجني خلو على بو والعله على الورق وغني يا حمس قلبي حمس بنن على ضو تحمس على شعله وصالفن هواها صلف هواها والحطاب شعلته سو والربعها القشرة قصيف الذراها حماسها متعلمين حمسها تومه متعلم يعرف الناجحة من نياها حاسها وحرسها وكاتها بلانة ومتحرجة يا مستواها على ربوع خلتهم يوم قفوا على الجمال اللي طوال نخطاها يا بو شري الدن ما تقطع الدو عملية ما قط شافت نماها وصل فوات ما بها قالت لو من جيش بالثاني بخيص انشراها وفي شف باليا قصير تعن وتنحر دار الفوادي بغا هذا القصيد ابو غريب هل والدي قال ابو غريب كان عنده جماعة قبل ويسيرون عليه ويسرون عنده بالليل ويستانسوا وياهم ويسروا وطالوا عليه الليل الحالة ما عنده احد تذكر وعنده ربع الله سروا وخلوا قال يا ونتي يوم المسار يردكوا تفرقوا والعين جاها فلا عين جذت يوم المخليجنا موت ما تنهل جاذيه من دوائها قمت اجتل بشنة جن على فوق والعيل على الورقة وغني اغناها يا حمس قلبي حمس بن على ضو تحمس على شعله وصلف هواها صلف هواها والحطب شعل تفسو والربح القشرق قصيفين ذراها هما سمت علم من حمس هتو هو يعرف الناجحه مني يا نياها هاستو حرمسه لنو متحرجه متعديه مستواها على ربوع خلفهم يوم قفو على الجمال اللي اطوالا يا شابوش ريدا ما تقطع الدو عملي ثم قط شافت نماء عوصى البواطن ما بها قولت اللو من جيش من ثاني بخيص شراها وفي شف بالي قصيري تعنو تنحروا دار فادي بغاها هذه القصيدة لبغري الوالدي والصيني فيها قال بغري غريب انا يبد من مغيبه لا بد من درب بعيد وصعيب افهم وصاتي والمثل يوم اجيبه سلين قلبك للوصايا لبيبي ميرن ما عندي لك وصات عجيبه افهم وصاتي تنفعك يا غريب ارد العدود اللي ثم نجيبه رسوس الورد ها ما الرس لو بش, بش تغور جليبه يتعبك ما هلو تراها جريبه اختار الرماريته من صعيبه والذيب ما له صاحب ذيبي كلن على طالعيه عيل عيب حتى تعالى القثعله على وتعب ترى درب المراجل الصعيبه قبل تبين في عوارض شيء هذه قصيدة للشاعر محمد بن راشد العفاسي مغربي